الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم أعوذ بالله السمين عليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفا وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الله وبعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم وبعد حديثنا اليوم عن مذهب جديدنا المذاهب الفكرية المعاصرة بل لعل الحديث عن أحد أهم هذه المذاهب ألا وهو الديمقراطية الديمقراطية التي يبشر بها اليوم التي يبشر بها اليوم على أنها الفردوس الموعود والمفقود والتي يراد تصديرها إلى جميع دول العالم حتى يعيش العالم كله كما يقولون في جنة الديمقراطية التي تعيشها أوروبا فلذلك هناك دول تريد فرض هذا الأنموذج على العالم كله ومن هنا تأتي أهمية الديمقراطية الديمقراطية هي نظام سياسي يتكامل مع العلمانية والليبرالية ليكونوا النموذج الغربي للحياة الغربية الديمقراطية هي الوجه السياسي الليبرالية هي الوجه الاجتماعي الرأسمالية هي الوجه الاقتصادي العلمانية هي الوجه الفلسفي هذه الأربعة هي في الحقيقة تمثل الفكر الأوروبي الغربي المعاصر نحن اليوم لن نتحدث عن الوجه الاقتصادي الرأسمالي، ولا الاجتماعي الليبرالي ولن نتحدث ايضا عن العلمانية الوجه الفلسفي كتحدث بإذن الله عز وجل عن الديمقراطية التي هي الوجه السياسي للمجتمع الغربي. كلمه الديمقراطية جاءت من الكلمة اليونانية ديموكراتس وتعني سلطة الشعب، سلطة الشعب أو حكم الشعب. وهذه التجربة الديمقراطية أول ما طبقت في العالم طبقت أيام اليونان. في مدينتي أثبرطة وأثينا كيف طبقت؟ طبعا بطريقة بدائيه كانوا إذا أرادوا أمرا مهما في أثبرطة وأثينا طبعا هذيك الأيام أثينا ممكن كل سكانها ما بيعدوا ثلاثة آلاف شخص فكان يجتمعون في ساحة كبيرة في المدينة فيقولون مثلا نريد أن نصنع سورا للمدينة الموافق يصفق فيصفق الناس الغير موافق يصفق يصفق الناس فينظرون وين التصفيق اكثر فاذا كان التصفيق اكثر على بناء السور يبنون السور وهكذا هكذا كل القضايا مهمة يجتمع الناس فمن هنا نشأت كلمة سلطة الشعب لان الشعب هو الذي يقرر قراراته هذا الانموذج الذي حصل في مدينتي اسبرطه واثنى قبل الميلاد بثلاثمائة سنة عندما خرجت أوروبا من عباءة الكنيسة ومن عباءة الملوك والاقطاعيين، بحثت عن نظام سياسي جديد فاستوحت النظام القديم الذي كان سائدا في اسبرطا واتينا وأدخلته من جديد مع إجراء تعديلات يقتضيها العصر والزمان وكثرة الناس وانتشار وسائل جديدة في الاتصال لتظهر الطريقة الجديدة أو الوجه الجديد للديمقراطية التطبيق الحقيقي للديمقراطية في العصر الحديث يبدأ بعد الثورة الفرنسية بعد الثورة الفرنسية وسقوط جولة أو وسقوط الملوك الذين كانوا يحكمون بطريقة استدادية سواء أسقطتهم الثورة في فرنسا أو أتقطتهم ثورات أقل منها مثل كرومر بيل في بريطانيا الذي أجبر الملك على أن يتخلى عن كثير من صلاحياته مع بقاء النظام الملكي سواء بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة المهم هناك نظام جديد قائم حتى إذا بقي الملك فالملك يملك ولا يحكم لكن الذي يحكم هو الشعر كيف يحكم الشعر؟ يحكم عن طريق نوابه لكن لا يعني هذا ان مجرد ما حصلت الثورة الفرنسية ظهرت الديمقراطية بصورتها الموجودة الآن. لا. الحقيقة الثورة الفرنسية حكمت في البداية بنظام استبدادي بحث وما يزال هذا النظام يتطور وتزيد في صلاحيات الشعب وتتقلص في صلاحيات الحكام إلى أن صار بصورته الحالية وهذه الصورة أيضا تختلف من منطقة إلى منطقة فالديمقراطيات في الدول النامية وإذا صح فقول النائمة تختلف عن الديمقراطية الموجودة في أوروبا أو التي موجودة في أمريكا وهكذا تختلف الديمقراطية لكن في شكل, عام، في شكل عام للديمقراطية سنتحدث عنه اليوم عندما نتحدث عن الديمقراطية سنتحدث عنها من خلال ثلاث نقاط النقطة الأولى الديمقراطيا كما يقدمها أهلها والنقطة الثانية الديمقراطية كما هي في حقيقتها والنقطة الثالثة ما هو موقف الإسلام من الديمقراطية نبدأ باللوحة الأولى لوحة بيضاء جميلة مزخرة فناصع علامة رائعة هي لوحة الديمقراطية كما يقدمها أصحابها الذين يزعمون بأن الديمقراطية هي الفردوز المفقود هي الفردوز الذي سيصلح حياة الإنسانية في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين ما هي الديمقراطية يا هؤلاء سنستعرض الفكرة الديمقراطية كما يقدمها أصحابها من خلال عدد من النقاط الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه أن يحكم الشعب نفسه كيف يحكم؟ من خلال نواب الشعب مثلاً الشعب مليون شخص نحتاج مئة مئة نائب يمثلون هؤلاء المليون في برلمان فكل أهل مدينة مثلاً عشرة آلاف شخص يختارون شخصاً واحداً هذا الشخص يمثلهم في المجلس النيابي أو المجلس التشريعي أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو الكونغرس إلى آخره من أسماء لا تهمون هذه الأسماء بقدر ما يهمنا المسمى هذا المجلس يعتبر مجلس ذو صلاحيات عالية لأنه يمثل الأمة يمثل الشعب فهم نواب انتخذهم الشعب وهؤلاء مدام الشعب هو الذي انتخبهم هو الذي أرادهم فلهم صلاحيات مطلقة من حقهم أن يشبعوا القوانين كما يريدون لماذا؟ لان هؤلاء ممثلين الشعب الشعب هو اللي اختارهم فما يختارونه في الحقيقة إنما هو اختيار الشعب الذي اختارهم لذلك هذا المجلس النيابي أو مجلس الشيوخ أو الأعيان أو العموم أو الكونغرس له صلاحيات كبيرة حتى لا يحق مسائلتهم يعني ما يمكن الشرطة تقبر على واحد من هؤلاء لأنه له صلاحيات وله حصانة لا يمكن لأحد أن يعتقله يستطيع تحت قبة المجلس أن يقول ما يشاء لا يستطيع أحد أن يعترض عليه ليش؟ لأنه ممثل ممثلي الشعب حتى إذا ارتكب جريما لا يستطيع الشرطة القبض عليه إلا بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس نفسه طبعاً، تطور هذا النظام بتطور أو بكثرة الناس يعني عندما كانت القضية متعلقة بمليون شخص غير لما الآن مثلاً في أمريكا ثلاثمائة مليون 300 مليون شخص فتطور النظام، لكن المهم أن يمثل الجميع في المجلس انتخابات والذي يفوت كل واحد يقدم ما لديه ما هي خطته ما هي مقترحاته ما هي آراؤه ورؤاه ثم بعد ذلك الشعب إما أن يختاره وإما أن يختار غيره ايش بدكم أحسن من هذا؟ انتوا اللي بتختاروا مين بيحكمكم وبتختاروا كيف ستحكمون هكذا تقدم الديمقراطية كما يقدمها أهلها طبعا إذا صار عندنا مجلس برلمان هذا المجلس الذي عنده الأغلبية المطلقة هي خمسين زائد واحد واحد وخمسين في المئة هذا يحكم يعني مثلا لو دخل في الانتخابات ثلاثة أربعة أحزاب أحد الأحزاب استطاع أن يحوز على نصف مجلس النواب زائد واحد مثلا كان مجلس النواب مئة شخص هو حقق واحد وخمسين واحد وخمسين إذا هو يشكل الحكومة هو يشكل الحكومة والمجلس كله يصبح رقيبا عليه يوجه سياساته يوافق عليها ممكن أن يحجب الثقة عن هذا المجلس الوزراء كله ممكن أن يحجب عن شخص منه ممكن أن يسائله عن أموال أخذت هنا او هنا فهو مجلس تشريعي ومجلس رقابي وأحيانا الميزانية أيضا في بعض الدول هي من اختصاصات هذا المجلس فلا يمكن أن تقر ميزانية البلاد إلا من خلال هذا المجلس الديمقراطية تقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة أن تصل إلى السلطة لاختيار الشعب فإذا الشعب اختار بعد نهاية الدولة البرلمانية أربع سنوات او خمس سنوات أو ست سنوات بحسب دستور الدولة بعد أن, أن يرفضك الشعب في الانتخابات القادمة تسلم السلطة إلى نواب الشعب الجدد وهكذا يحصل تداول سلمي للسلطة فليس من داعي لأن نقتل على السلطة فالشعب يختارنا والشعب هو الذي يقيلنا ويختار غيرنا الديمقراطية تنادي بالفصل بين السلطات الثلاث السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هذه سلطات ثلاث ينبغي أنظمة ديمقراطية أن تفصل بين هذه السلطات الثلاث السلطة القضائية هذه مطلوب منها مطلوب منها تحكيم أو المطلوب منها تنفيذ قوانين التي موجودة في الدستور أو التي يشبع المجلس التشريعي هي سلطة قضائية محاكم ادعاء عام محكمة دستورية عليا إلى آخره بحسب المنصوص عليه بالدستور لها مهامات. لكن مهماتها كلها قضائيه هي ليس من حقها أن تشرع أن تصدر قوانين لا هي تنفذ وتطبق هذه القوانين وهذه السلطة ليس لأحد سلطة عليها بمعنى الرئيس نفسه ليس له سلطان على السلطة القضائية السلطة القضائية سلطة مستقلة منفصله عن السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية هي التي يقودها الرئيس في الدول الرئاسية أو يقودها رئيس الوزراء في الدول التي تعتمد نظام رئيس الوزراء هذه السلطة التنفيذية سلطة تستمد شرعيتها من النواب إذا النواب وافقوا على هؤلاء يصيروا وزراء فيصبحون وزراء أو وافقوا على الرئيس من أنظمة الرئاسيه فيصبحوا رئيسا فمطلوب منهم أن يطبقوا سياسات التي وعدوا فيها الناس في الانتخابات سياسات تصبح البلد تحقق النماء تحقق الرقاهية إلى آخره إلى آخره فالسلطة التنفيذية هي مثلا رئاس الوزراء الوزراء رجال الدولة السلطة الثالثة وهي السلطة منفصلة اللي هي السلطة التشريعية اللي هو مجلس النواب أو البرلمان أو الكونغرس فالديمقراطية تفصل بين هذه السلطات الثلاث. ما في تداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فبحسب الدستور لكل من هذه السلطات مهمات حقوق، واجبات، ويمشي في ضوئها حتى بعض الدول احيانا تمنع القضاة أن يكونوا منتسبين إلى حزب من الأحزاب، إلى حزب من الأحزاب أو ممارسين للعمل السياسي. ايضا الديمقراطية كما يقدمها أصحابها. تقوم على الفكر الليبرالي الحر بمعنى أنت في المجتمع الديمقراطي انت رجل تتميز بالكثير من الحرية التي لا تتوفر لغيرك في مجتمعات أخرى فمن حقك أن تشكل أحزاب سياسية تعمل قنوات فضائية تعمل صحافة تعمل منبر في وسط الشارع من حقك أن تحتج أن تعمل مظاهرات تفعل ما تريد فهي قائمة على مبدأ يعطي الكثير والكثير من الحرية من حقك أن هناك أشياء أو حقوق وفرتها الديمقراطية أيضا هي حقوق تبدو لنا مضحكة حق الانتقال من محل إلى محل حق التعلم حق الغعاية الصحية حق أن تترشح للبرلمان إلى آخره تولي الوظائف العامة إلى آخره إلى آخره هذه باختصار هي الديمقراطية كما يقدمها أصحابها طبعاً لأول وهلة الإنسان يمر. إيش الكلام الجميل هذا إحنا حنحكم أنفسنا بأنفسنا القضاء ما في أحد له سلطان عليهم إلى آخره إلى آخره إيش الجمال ذا كله والله الحق لهم أن يفرضوا علينا الديمقراطية في دول العالم ما دامت الديمقراطية بهذا الجمال لذلك ينبغي أن ننتقل إلى الوجه الثاني من الديمقراطية وهي الديمقراطية كما هي في حقيقتها إذا كانت الديمقراطية عند أصحابها تعريفها هي سلطة الشعب فالديمقراطية في حقيقتها هي صراع الرأس مالين. التعريف الحقيقي للديمقراطية هو صراع الرأس ماليين. ماذا نقصد في هذا نحن الآن في الوجه الحقيقي للديمقراطية الديمقراطية ما هي في الحقيقة أصحاب رؤوس الأموال ناس عندهم مصالح عندهم شركات عندهم تجارات هؤلاء يريدون من يحقق لهم مصالحهم يتحالفون مع طائفة من السياسيين فيدعمون هذه الطائفة من السياسيين للوصول إلى الحكم في أناس آخرين أصحاب نفوذ وأصحاب أموال ومصانع وصناعات منافسين فيقومون بدفع مجموعة أخرى من السياسيين فيحصل صراع بين هؤلاء وهؤلاء بين الرئيس الماليين ألف ب. ويحتدم الصراع بينهما طيب كيف يحسمون الصراع؟ من يحسموه بالسلاح إنما سيحسمونه عن طريق إقناع الناس بما يريدون عن طريق التأثير بهم في وسائل الإعلام لذلك هؤلاء رأس شركات مصانع كل واحدة منها عندها وسائل اعلام قنوات فضائية، صحافه علاقات كبيرة خطباء إلى غير ذلك هذه داخل كل داخل المجتمع الراسمالي مالي المجموعة ألف من الراسماليين عندها هذا كله والمجموعة ب من الراسماليين أيضا عندها نفس الأمر الآن كيف سيحفظ الصراع هذا سيحاول ألف استقطاب الناس إلى جانبه وباب سيحاول نفس الشيء الذي ينجح استقطاب الناس أكثر هو الذي يفوز في رئاسة الدولة او هو الذي يفوز في البرلمان او هو الذي يشكل الحكومة بمعنى ان الديمقراطية باختصار هي صراع الرأس مع الرأس على اصوات الشعب الذي يؤثر عليه بوسائل الاعلام المختلفة هل الشعب له حرية ان يختار من يشاء دعونا نجيب للشعب كامل الاختيار كامل الحرية أن يختار من يشاء بس في كلمة مهمة أهم من كل هذا أن يختار من يشاء من الرأس هو له الحق أن يختار من يشاء لكن من يشاء من من من, من لو طلبنا مثلا في أمريكا في أمريكا حزب الديمقراطي وحزب الجمهوري. والشعب له الحق كل الحق. ان يختار من يشاء من الديمقراطيين او الجمهوريين. لكن ليس له بديل ثالث. طيب كيف تشكل حزب الديمقراطي كيف تشكل حزب الجمهوري. مصانع السلاح. مصانع الادوية. صناعه النفل. الكنيسة تدعم الحزب الجمهوري. هذه مؤسسات تدعم الحزب الجمهوري. هناك مؤسسات أخرى: الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الشاذين جنسيا حقوق السود، بعض منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالصحة إلى غيرها تدعم الحزب الديمقراطي. ويصرح هؤلاء مع هؤلاء، والشعب له الحق كل الحق أن يختار من يشاء من الديمقراطيين أو الجمهوريين فقط. من الرأس المالي. ليش؟ طب وين الآخرين؟ ليش ما يستطيع أي واحد من الشعب الأمريكي أن يترشح ويصبح رئيساً؟ لا هو بحسب الدستور كل واحد بصير بيكون رئيس لكن على عبد الواقع أوباما في حملته الانتخابية ميزانيتها ما يقرب من مليار دولار هذه المليار من وين بده يجيبها؟ طبعاً مش ورثها من أبو أبو ما كان عنده مليار ولا من جده من يأتي بها من الشركات الداعمة للحمله الانتخابية الشركات التي تمثله الرأسمالية التي هي باء مثلا فهذه الشركات تدفع له تدفع له ليش يعني لله يعني مثلا ترجو الاجر من الله لا لا لا, لا أبدا إذا وصل الجمهوريون إلى الحكم سيستفيد من الشركات التي مولتهم شركات صناعة السلاح شركات صناعة الأدوية شركات صناعة النفط فالحكومة ينبغي أن ترد لهم الذين وإذا جاءت باء ينبغي أن تستفيد الشركات التي تمثل الرأس مالية بقى. إذن في حقيقتها الشعب لا يختار من يريد إنما يختار من تقدمه له الرأس اما إما الرأس مالي ألف وإما الرأس مالي وهذا الأمر كيف يصاب عن طريق الاعلام الرأس مالية ألف تحاول إقناع ناخب النسكين الضعيف اللي مو فانم حاجة بإنه إحنا الإصلاح بيدنا وإحنا اللي حنعمل وإحنا حننزل الضرائب وإحنا حننقص ساعات العمل وحنحقق الرفاهية فذلك الثاني يقول لا إحنا اللي حنعمل ده كله وحنعمل زيادة فهو بلاقي مساكين غالب الناس يعني هو لا يبقى في ولا بالاقتصاد ولا بالعز ولا بالتوازن كل هذا لا يبقى فيه إنما من يستطيع أن يقنعه أكثر سيذهب الى صناديق الانتخاب لينتخبه أيضاً في الوجه الحقيقي للديمقراطية الأغلبية تحكم الأقلية الأغلبية تحكم الأقلية لو كان عندنا أقلية عرقية أو أقلية إثنية قبليه دينية أي أي ايمكان هذه الاقليه لن تستطيع في يوم من الايام ان تفوز بحكم البلاد يعني مثلا امريكا فيها ثمانية ملايين مسلم هل يمكن انه هؤلاء هل يمكن انه هؤلاء يحكموا هذه البلاد لا لانها اقليه دائما الاغلبيه هي التي تحكم الاقليه احيانا هذه الأقليات تكون أقليات معتبرة لها حقوق والاقليه راعي هذه الحقوق لكن احيانا وبطريقة ديمقراطية هذه الأقليات لا تعطى ما تعطاه الأغلبية في نفس الدولة فنضرب أمثلة من واقعنا المعاصر سويسرا سويسرا أغلبية مسيحية كاثوليكية فيها شوية مسلمين قالوهم لا انتو ما تعملوا مآذن انتو ما تعملوا مآذن اما احنا نعمل كنائس، نعمل كنائس ونرفع اما انتو تعملوا مسجد ما تعملونه مآذن من الذي فرض هذا القانون الاغلبية والأقلية غصب عنهم لازم يقبل منع الحجاب في المؤسسات الرسمية في فرنسيا ممنون المرأة تتحجب في المؤسسات الرسمية فتدخل المدرسة فتدخل الجامعة ليس من حقها أن تدخل بحجاب. ليش؟ لأن الأغلبية عملت تصويت. طبعاً وهي أكيد حتفوز بالتصويت أن المسلمين عددهم ما بزيد عن أربع ملايين خمس ملايين. فنجحوا بالتصويت. فصار قانوناً لا يحق للمرأة أن تدخل إلى الجامعة بايش بحجاب. الآن في أوروبا هناك سعار محاربة النقاب. مش الحجاب النقاب تغطية الوجه. خلاص طممنا ممنوع أي امرأة تلبس نقاب في الشارع في مؤسسة رسمية إلى آخر النقاب فقط في البيت إذا هي في بيتها مع زوجها من حقها أن تتنقب لكن لخلجت مرء والله غريب قلت لا إحنا لا نقبل المساس بثقافتنا مثل ما تقول ساركوزي يعني الفجاب غير مرحب به في فرنسا إحنا ثقافتنا ما تقبل الفجاب فاذا الأغلبية تتحكم بالأقلية مثل العراق الآن نموذج النماذج الديمقراطية التي كان يبشر بها بوش في العراق هناك إذا صح أن يقال أغلبية شيعية وقلية سنية إذا صح ذلك من الذي يحكم البلد؟ الشياء الحكومة من فين؟ من الشيئ. الجيش من فين؟ من الشياء الأمن من فين؟ من الشيئ. والأقلية تقريبا مهمشة ليس لها حقوق ليس لها حكوم فمو دائماً حكايه الأغلبية والأقلية أحياناً تحتوي على ظلم مو دائماً هي عدل وهي حاجه حلوة لا لأن أحياناً الأغلبية تتحكم بالأقلية بطريقة أو باخرى انت الآن في أمريكا مسلم ابنك أو بنتك بده تجيب على البيت عشيقها انت مستها مربتها فورا ترفع الشرطة تتصل على الشرطة بعد ثلاث دقائق ونص الشرطة تكون عندك في البيت تشيلك في البيت في السجن أنا بدي ربي منتي لا هناك بتروح على السعودية ربيها على طريقت المسلمين أما عندنا تربيها على طريقتنا إحنا تقول له لا عين ما بدها كيفا ما بيظهر كيفا فأنت لا تستطيع أن تمارس خصوصياتك الثقافية لا يسمح لك لأنك أقلية والقانون لا يخدمك القانون يضعه الأغلبية ويسري عليك ويسري عليك فهذه سوءة من سوءات الديمقراطية ليس دائما الأغلبية توفق إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. احيانا هذه الأغلبية التي ننتخبها تجرنا إلى مآسي. تذكروا أن هتلر وصل إلى الحكم بطريقة ديمقراطية. هتلر كان زعيما للحزب الذي انتخبه الشعب ليصبح رئيسا لألمانيا. هو ما جاء بطريقة عسكرية، إنما جاء بطريقة ديمقراطية، فالديمقراطية ليس شرطا أن تفرض لنا أغلبية رشيدة، احيانا تفرض لنا أغلبية مقيدة، تسبب حرب عالمية ثانية، تدخل البلاد في فوضى، مثلا أثنى الآن اليونان، محكومة بطريقة ديمقراطية، وأوصلتها الديمقراطية إلى حد إيش؟ الإفلاس، إلى حد الإفلاس، فليس شرطا أن الأغلبية التي يبشروننا بها هذه أغلبية رشيدة لا قد لا تكون رشيدة وقد تؤدي بنا إلى دمار ما بعده دمار الحرية الموجودة في أوروبا في حقيقتها ليست تلك الحرية التي يبشرون بها لا لا لا أبداً الحرية المطلقة غير موجودة في أي مجتمع من المجتمعات هناك هامش من الحرية لكن هناك في كل مجتمع من المجتمعات هناك خط أحمر لا تستطيع تجاوزه فمثلا خلنا نأخذ مثال لدول ديمقراطية تدعي فرية من حقك في فرنسا أن تشتم الله عز وجل ومن حقك أن تشتم محمدا عليه الصلاة والسلام حرية. ومن حقك أن تشتم عيسى عليه السلام من حقك أن تنكر وجود الله ما عندك مشكلة من حقك أن تنكر وجود كل الأنبياء من حقك أن تنكر وجود دول ما في دولة اسمها ألماني أنا ما ما مصدق في دولة اسمها ألماني ما عندك مشكلة بكيفه من حقك أن تنكر وجود ساركوزي قول ما في شخص اسمه ساركوزي أبدا ما حق. ما هي جريمة. لكن ليس من حقك أن تنكر المحرقة النازية اليهود وين حريه الشخصية؟ آه لا الحريه الشخصيه هنا تنتهي لو انت في فرنسا القيت محاضره جلست مع اصحابك بتتكلم قلت انا لا اصدق ان النازيين قتلوا ستة ملايين انسان في المحرقه النازيه لليهود هذا كافي تجلس تسجن سنه او سنتين كافي طب انا من حقي ان اعتقد ما اريد اه من حقك ان تنكر الله من حقك أن تنكر الأنبياء أن تنكر وجود حرب عالمية اولى وحرب عالمية ثانية أن تنكر وجود تاكوزي نفسه ما عندك مشكلة لكن أن تنكر المحرقة لا لا لا هذه جريمة هذه جريمة وقد حكم مؤرخون ومفكرون أو ربيون السجون كما حصل مع جارودي تسع شهور في السجن لأنه أنكر المحرقة وقبل سنتين واحد ألماني كتب كتاباً قبل 16 سنة ينكر المحرقة يقول لا العدد الفعلي ليس ستة ملايين العدد الفعلي ما بيزيد عن 200 ألف إلى 300 ألف مثل ما قال جارودي جارودي ديال في مذبحة في محرقة لكن 300 ألف بس فوجاب يعني يعتمد على حقائق عدد اليهود في العالم كم عددهم في ألمانيا كم عدد سكان ألمانيا كم نسبة اليهود فجاء بنسب ومنها توصل العدد الحقيقي فلما دخل فرنسا بعد خط عشر سنة من تأذيبه الكتاب، اتقلت السلطات وادخلته السجن ليس من حقك أن تنكر هذا إذا الحرية ليست حرية مطلقة لا لا لا أبداً هي حرية على المقاس الرأس مالي. على المقاس الرأس مالي طي لذلك المسلمون ليس لهم كامل الحريه أن يصنعوا ما يشاؤون، انهم هامش من الحرية لكن ليس لهم كل الحرية اعتقلوا قبل عدة أيام رجل في فرنسا من أصل مسلم يعني من أصل باكستاني اعتقلوا واكتشفوا اكتشفوا انه زوجته عنده أربع زوجات فهذا مهدد بسحب جنسية منه كيف عنده أربع زوجات ممنوع بالقانون فالقضية ببساطة, ببساطة قال لهم واحدة زوجة والثلاثه عشيقات مع انه شفتوا واحده فيهم منقبه ما يظهر منها إلا عينيها فقالوا لا هذه عشيقة هذه عشيقة. لما قلهم هذه عشيقة قالوا ما شاء الله عليك. انت مواطن صالح. انت مواطن صالح وافرجوا عنه. وافرجوا عنه. لكن ان تكون زوجة بالحلال. لا لا لا لا. حلال هذا في السعودية. في مصر. في دول العالم الإسلامي. عندنا ما في فالأغلبية تتحكم بالأقلية. والأقلية ليس لها ذلك الهامش الذي يحكى عنه الهامش الكبير والحضرية هي حضرية لكن على المقاس أبو على مقاس الأغلبية في الديمقراطية نحن نتحاكم إلى الشعب والشعب متساوي إيش بدكم أحسن من هذا يتساوى الرجل والمرأة الكبير والصغير كل يتمنى لنا صوت صوت ساركوزي له صوت وانت لك صوت وكل واحد فينا له صوت ونروح نصوت للشعب مساواه ايش ما تكون احسن من هذا هذا في الوجه الذي يقدمونه في الوجه الحقيقي نعم هناك مساواه لكن المساواه ليست عدلاً المساواه ليست عدلا قاعدة انت عندك ولدين واحد في الجامعه واحد في الابتدائي في الصباح هذا الذاهب إلى جامعته تعطيه عشرين ريالا أو عشرين دولار أو عشرين فرنك الثاني رائح الابتدائي قصده اثنين فرنك ثلاثة فرنك ف... ليه؟ هل هذا تساوي لا ليس تساوي لكن هل هو عدل نعم هو عدل لأن هذا حاجياته غير هذا فالمساوات ليست عدلا المساوات ليست عدلا الان عندنا في التصويت نظام التصوير في العالم الغربي يساوي بين العن والجامع. أستاذ جامعي له صوت والذي يسمع له الشاي له صوت هذا دارس وقارئ وتعارف بالاقتصاد والسياسة ويعرف وين مصطحك البلد وذاك لا يفقه شيء تجي الانتخابات يطالع المرشح كما حزب العمال أحلى البنات بالذات عندهم هذه الطريقه مرشح حزب العمال أحلى من إيش من حزب الإيش المحافظين كلينتون شكله أجمل من شكل إيش المرشح تبع الإيش؟ الحزب الجمهوري فهذه البنات هكذا طريقة الإختيار ليه ما عنده أي معلومة ما عنده أي نظر ما يستطيع يدرس هذه السياسات المقدمة من هؤلاء ولا السياسات المقدمة من هؤلاء يتأخذ بالجمال بالصوت العالي بالنبرة ببب إلى آخره بالطريقة التي يضحكون بها عليه. لكن هذا الأمر لا يستطيعون فعله مع مين مع رجل فاهم رجل دارس رجل مثقف يستطيع أن يدرس البرامج الاجتماعية والبرامج الثقافية والاقتصادية إلى آخره ومن خلالها يحكم لكن في الدستور هذا له صوت وهذا له صوت إذا المساواة التي يبشروننا بها في الحقيقة ليست حدنا ليست عدلا ليس من العدل أن تسوي بين من يفهم ومن لا يفهم فهذه المساواة في الحقيقة إنما هي مظهر من مظاهر الظلم في الديمقراطية من مظاهر الفشل في الديمقراطية طيب ليش لا يعطوا الناس اللي بيفهموا الناس اللي بيفهموا لو كانوا هم أصحاب القرار لا تستطيع التأثير عليهم بوسائل الإعلام لا تستطيع التأثير عليهم برأس كلها كل رأس قائمه على سلقة الاضواء وتسليطها على بعض الناس ثم يطلبون من الناس أن ينتخبوهم لو كان الانتخاب فقط بين العقلاء وسائل الاعلام لا تستطيع أن تضحك على هؤلاء المثقفين العقلاء الفاهمين فبالتالي سيخرج القرار عن سيطرة الرئاس ويعود إلى أناس آخرين لا يتبعون الرئاس ولا يحققون رغباتها وهذا ما لا ترغب به الديمقراطية هذا في الحقيقة هو الوجه الحقيقي للديمقراطية التي هي الصراع الرئيس المالي النقطة الثالثة إخوة هي ما هو موقف الإسلام من الديمقراطية هل الإسلام موافق للديمقراطية أو الإسلام رافض للديمقراطية مين فيكم رأى شعار الدولار رسمة الدولار ثم يرى هذا الخط الذي يخترق الدولار الحقيقه ان الاسلام يتقاطع مع الديمقراطيه ويتعارض معها بحسب الصوره التي ترونها هنا نقطه التقاء بين الاسلام والديمقراطيه لكن هناك نقاط اختلاف كثيره هنا نقطه التقاء أخرى بين الاسلام والديمقراطيه لكن هناك نقاط اختراق اخرى وهكذا عباره عن خط مستقيم صراط الله المستقيم والديمقراطيه فهذه الديمقراطية المتعرّجة تقترب من الإسلام وقد تتحد معه في لحظة من اللحظات لكنها تختلف معه في الكثير والكثير مما تقرره. وقد يكون هذا ليس حال الإسلام مع الديمقراطية فقد يكون حاله مع معظم المذاهب الفكرية فأحيانا الناس الإنسان يصل إلى جزء من الحقيقة فالإسلام لا يرفض هذا الجزء من الحقيقة الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها فهو أحق بها الآن عندما نتحدث عن موقف الإسلام من الديمقراطية أود أن نفصل بين مسألتين حتى نكون موضوعيين وواقعيين عندنا فلسفة الديمقراطية فلسفة الديمقراطية اللي هو حكم الشعب للشعب والشعب هو الذي يقرر وهو الذي يقنن وما يراه الشعب حلالا يصبح حلالا وما يراه الشعب حراما يصبح حراما هذه فلسفة ديمقراطية وهي قائمة على فكرة العلماني هذه مرفوضة مرفوضة مئة في المئة فلسفة الديمقراطية العلمانية القائمة على أن الشعب هو مصدر السلطات وهو مصدر التشريع وهو مصدر التقنين هذه مرفوضة لمر معنى التفصيل وهناك قضية أخرى ثانية في الديمقراطية قد نوافق على بعض صورها وقد نخالف، اللي هي آليات الديمقراطية آليات الديمقراطية اللي هو أن يكون هناك انتخابات في البلاد ويكون في عندنا مجلس شعب ويكون عندنا فصل بين السلطات الثلاث ورئيس للبرلمان وطريقة إدارة البرلمان وكيف ننتخب الحكومة ما هي صلاحيات الحكومة ما هي صلاحيات مجلس الشعب إلى اخره هذه اليات آليات الديمقراطية هذه آليات كما مر معنا قبل قليل قد يكون لنا اعتراض على بعضها وقد نوافق على بعضها مثلا مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث هذا مبدأ إسلامي مبدأ إسلامي، موجود في الإسلام قبل الديمقراطية في يوم من الأيام، لما اختلف علي رضي الله عنه مع, مع يهودي على درع له، هو قال هذه الدرع لي واليهودي قال الدرع لي فماذا فعل على, علي؟ هل قال أنا أمير المؤمنين وحكم لنفسه بالدرع؟ ابدا قال لمهب إلى القاضي شريف فالقاضي سلطه سلطة حكم بينهما، حكم لليهودي بالدرع حكم اليهودي بالدره اذا نحن نؤمن بالفصل بين السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه نحن عندنا السلطه التشريعيه اصلا ليست من حقي ولا من حق السلطان ولا من حق الوزير ولا من حق الشعب كله ان الحكم الا لله الله عز وجل هو صاحب التشريع هو صاحب السلطه التشريعيه نحن من حقنا ان ننفذ احكام الله عز وجل ان نجتهد في فهم مراد الله عز وجل لكن حق التشريع ليس حقا من حقوقنا أصلا، فنحن أصلا نؤمن بهذا المبدأ. فإذا مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث مبدأ مقبول إسلاميا، بل الإسلام سبق إليه. مثلا قضية الانتخاب أن ينتخب الشعب نوابهم، لنا عليها ملاحظات، لكن قد نقبلها، يعني قد ما يكون مثلا بدل ينتخب مدير الجامعة. مدير الجامعة فقلنا ننتخبه بالطريقه الديمقراطيه نعطي كل أستاذ من اساتذه الجامعة صوت والذي ينتخبه أساتذة الجامعة يكون هو رئيس الجامعة ما عندنا مشكلة أن نأخذ بهذه الآلية الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها لما النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق جاءه سلمان قال له كنا في فارس كنا في فارس إذا غزينا خندقنا حولنا خندق نحفر خندق نستخدع وراء ونقاتل من وراءه فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفكرة هذه آلية يأخذها من أمة أخرى عمر رضي الله عنه عندما جاءه خراج فارس قال أيها الناس إن شئتم كنا لكم كيلا نعطيكم المال بالكيل وإن شئتم نعد لكم عددا وإن شئتم ندن لكم وزنا فقال له بعض الصحابة إني رأيت الأعاجل يصنعون ديوانا يعني عندهم سجلات يكتبون فيها اسماء الناس فاستحسن عمر الفكرة هذه آلية موجودة في مجتمع آخر أخذها فالحقيقة ينبغي أن نميز بين الديمقراطية الاليات وبين الديمقراطية الفلسفة الآليات من الممكن حتى لو كان لنا عليها ملاحظات من الممكن أن نحددها على آليات أخرى شائعة في المجتمع أو في مجتمعات أخرى. يعني قد ممكن نقبل فيها، ممكن ما نقبل فيها، ممكن نقبل فيها ونحاول نرشدها، نحاول نرشدها. لكن في الأخير ممكن التعامل معها. لكن أما فلسفة الديمقراطية القائمة على حاكمية الشعب هذه مرفوضة من الناحية الإسلامية. دعوني أقول لكم شيئا بخصوص مسألة دائما تطرح ما هو رأي الإسلام في النظام الملكي؟ ما هو رأي الإسلام بالنظام الديمقراطي؟ هنا لا نتحدث عن الفلسفة إنما نتحدث عن الآليات هل يقر الإسلام النظام الجمهوري؟ أن يقر الملكي؟ أن يقر ماذا؟ دعوني أقول لكم في الإجابة عن هذه الأسئلة هناك مسألتان من يحكم وبما يحكم من الذي يحكم السلطان ام رئيس الجمهوريه ام الأمير ام الملك ام البرلمان من الذي يحكم وبما يحكم برايكم أي السؤالين أهم من الناحيه الدينيه من يحكم بما يحكم نحن المسلمين يهمنا بما يحكم هل يحكم بشرع الله أن يحكم بغير شرع الله ولا يهمنا من الذي يحكم هل وصل إلى الحكم عن طريق الانتخاب أم عن طريق أهل الحل والعقل أم عن طريق التوريد ملك ورث لابنه أو غير ذلك ليس عندنا مشكلة مع هذا فهذا من الممكن أن يقبل من الناحية الدينية وهذا من الممكن أن يقبل لكن الذي لا يمكن أن يقبل أن يحكم بغير شرع الله عز وجل إحنا يهمنا رئيس أو الملك أو الأمير مش بهمنا كيف وصل للحكم بهمنا بما سيحكمنا هل سيحكمنا بالإسلام والله كان يحكمنا للإسلام نسمع ونطيع اسمعوا وأطيع وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زليل ما عندنا مشكلة معا المهم أنه يسمع نسمع ونطيع لمن يحكمنا بأمر الله فهذه القضية مهمة الإسلام ليس عنده مانع من طرائق تولي الحكم المختلفة والصحابة رضوان الله عليهم مارسوا هذا حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لم يختر إماما من بعده الصحابة الذين اجتمعوا في سقيفه بني ساعدة وهم أهل الحل والعقد انتخبوا أبو بكر لكن أبو بكر هو الذي اختار عمر بنفسه طريقة أخرى آلية أخرى عمر قال له تقاول إن... له انر علينا فرفض قال انر علينا عبد الله بن عمر بن الخطاب قال يكفي قال الخطاب واحد الحاكم فيهم عن المسلمين طيب ايش تسوي قال اختاروا لكم السته الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي اهل الشورى السته فيجتمعون وهؤلاء السته هم الذين يختارون طريقه ثالثة في اختيار الامين علي رضي الله عنه عندما احتل المنافقون المدينة وقتلوا عثمان قالوا الصحابة سرعه اختاروا واحد لنقتلكم فاختار الصحابة أهل الحد والعقل علي رضي الله عنه معاوية ورث ابنه يزيد ابنه لم يكن مناسب لكن لو كان مناسبا لربما ما عندنا أي مانع أن نقبله يعني عندما اختار سليمان عبد الملك أن يورث ابن عمه عمر عبد العزيز هل لدينا اعتراض على هذا الاختيار؟ لا لأنه اختيار موفر فهي القضية ليست أن هي وراتية ولا غير وراتية انتخابية ولا جمهورية ليست هذه القضية القضية بما سيحكم هل سيحكمنا بالعجل أم يحكمنا بالظلم هل سيحكمنا بالإسلام أم بالكفر بالاستبداد أم بالشوراء هذه القضايا هي القضايا المهمة من الناحية الإسلامية الآن إذا أردنا ان نعود إلى الشق الأول من الديمقراطية الشق الفلسفي يعترض الإسلام على الديمقراطية في مسألة مهمة وهي من المعبود في الديمقراطية من المعبود؟ يعني من المشرع من صاحب التشريع من الذي من حقه أن يضع القوانين في الإسلام ألا له الخلق والأمر. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إن الحكم إلا لله هناك أحكام نزلت من الله عز وجل سورة أنزلناها وفرضناها ولا تأخذكم بهما رأتكم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من أمره الله هو الذي يشرع الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين اليس من حق الذي خلقنا أن يشبع لنا من الاولى بالتشريع نحن ام الله عز وجل الله عز وجل لماذا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير حينما يشبع الله لنا تشريعات شرعها لنا وهو يعلم أن مصلحتنا نحن في هذه التشريعات ولكم في القصاص حياة, حياة لكم أنتم أنتم الذين ستستفيدون من شريعة القصاص لما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله أنتم يا بني البشر من سيستفيد من هذا ستوقف الجريمة ستحفظون أموالكم ستأمنون على أموالكم على دماءكم هل ممكن الله عز وجل يشرع قبل ألف سنة شيء مناسب لنا اليوم؟ طبعا هو الله عز وجل قبل 1400 سنة ألا يعلم ما يصلح حياتنا اليوم وغداً وبعد غداً لا، إنه بكل شيء عليم فأسأل هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أقول لهم الله عز وجل ما كان يعني قبل 1400 سنة يعرف ماذا تصل إليه الحضارة الإنسانية من رقي تقني وانحطاب أخلاقي أما كان قادرا قبل 1400 سنة أن يقرر ما يحتاجه البشر بعد 1400 سنة ولا 1500 سنة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فبالتالي نحن الحق التشريف عندنا لله عز وجل بينما في الديمقراطية مجلس الشعب مجلس النواب يشألهم فيقرر المخدرات في بعض الدول مسموح بها يقرر ما في مشكلة. يقرر الخمر حلال يصبح الخمر حلال الزنا حلال في الشوارع يصبح الزنا حلال في الشوارع. الزنا مسموح في المدارس يصبح الزنا مسموح في المدارس. وإذا منعت نتاج من الزنا تصبح جريمة لأنك تخالف القانون. هني اللي قرر القانون مجلس الشعب. اجتمع مجلس الشعب عدد ميتين واحد. مية قالوا اللواط مسموح. خلاص إذا أنت الآن عندك ابن يريد ممارسة اللواط منعته. طبعا في الستجن ليه؟ لأنه مية واحد من ممثلي الشعب الميتين قالوا الشدود حلاب الشدود حلاب وهذا ما يحصل في أوروبا اليوم أوروبا تنحط أخلاقيا تنحط اجتماعيا بمقدار ما تتقدم تقنيا بمقدار ما تتقدم تقنيا تنحط اجتماعيا تنحط نفسيا تتح... تنحط إنسانيا لكن بحق القانون ما يستطيع الأبد أن يمنع ابنه عن فحشة للفواهي إذا كانت قادومة قدرها ما دار 51% من نواب البابلمان قدروا هذا يصبح هذا حلالا لو هدار 51% في يوم من الأيام غيروا قراره يصبح حراما يصبح حراما يعني شوف الخبر كان في أمريكا مسموح. بعدين المجلس النواب وجد مهسائر أو أمريكا هائلة بسبب الخبر فقرروا منع هذا الخبر ما استمروا ثلاث سنوات وبعدين مجلس الشعب رأى أنه خسائر أمريكا بسبب محاربة الخمر أكثر بكثير من خسائرها فسمح مرة ثانية صار الخمر مرة ثانية حلال كانت حرام وصارت حلال فمجلس الشعب هو اللي ينقبل لماذا عندما نعطي التشريع لله عز وجل أفضل مما نعطيه للشعب لماذا أولا عندما نعطيه لله عز وجل الله عز وجل مجرد عن الحوار عندما نعطيه لم يد الشعب هذا عبارة عن بشر لا ينفكون عن اهوائهم لما يناقش قانون كل واحد اول شغلة في القانون مصالحه الشخصية هل ستضرر شركاته هل ستضرر سمعته شخصه عائلته هو صحيح يمثل الشعب لكنه اولا يمثل ذاته فلو كان هو من عرقيه معينه تابع لدين معين لقبيله معينه هو في الحقيقه انما يحرس مصالح اثنيته عرقيته جنسه قبيلته إلى غير ذلك صاحب هوى لا يمكن أن يتجرد عن الهوى أما الله عز وجل فليس له هوى تبارك وتعالى هو عندما ينزل تشريعه لا يراعي مصلحه فلان ولا علا لو أن فاطمه بنت محمد سرقت وحاشاها رضوان الله علينا لقطعت يدها لقطعت يدها إنما أهلك من كان قبله أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد لا لا شريعة الله لا تحابي أحدا شريعة نزلت من السماء نحن علينا أن نجتمد في معرفة مراد الله وفي تنفيذ أحكامه أما التشريع فهذا ليس من حقها إنما هو حق لله عز وجل لماذا تشريع الله عز وجل أفضل من تشريع البشر؟ لأن البشر يتراجعون عن تشريعاته، ما يقررونه اليوم حلال يصبح غدا حرام يعني مثلا كان في يوم من الأيام الحجار غلط في فرنسا حرام الأنصر حرام بكت أمثر الدعالة الانتخابية ينهز ساركوزي يتقدم اليسار في يعود مره أخرى الحجاب يصبح إيش يصبح مسموحا به ويصبح مشروعا بعد أن كان ممنوعا البشر البشر لا يعرفون مصالحهم لذلك يتقلبون أما الله عز وجل فعندما ينزل حكما هو أعلم بما شفع هو أعلم بما هنا ينبغي أن نذكر في موضوع أن الله عز وجل وهو صاحب التشريع ترك مساحة من الشريعة للبشر فللبشر فيها أن يجتهدوا هذا الذي يسميه العلماء بالمفضحة المرسمة التي هي أصل من أصول الشريعة هناك منطقة في الشريعة يسمونها منطقة العفو في الشريعة من حق البشر فيها أن يجتهدوا مثلا اللي يقطع إشارة المرور، كم غرامته، ثلاثمئة ولا فرنك؟ هذه ليست، لم ترد في القرآن ولا ترد في سنة هذه متروكة لمن؟ لمصالح المسلمين، الحاكم المسلم مفوض في التشريع في مثل هذه الموضوعات فهذه منطقة العفو في الشريعة، منطقة للإنسان فيها أن يجتهد لكن داخل الإطار العام، داخل الإطار العام للدستور الإسلامي للشريعة الإسلامية للقرآن والسنة النبوية اذا تشريع الله عز وجل بشموله بكماله بعمومه بتنزهه عن الهوى وعن المزاج وعن المصالح وعن التقلب وعن مراعاة جهة على جهة وفئة على فئة هو الخير كل الخير للمجتمع المسلم أما البشر فلن نقبل في الإسلام لن نقبل في من الناحية الدينية التشريدية أن يقال لنا في يوم الإيام أن البرلمان قرر أنه من حق البرأة أن تعاشر من تشاء من الرجال ليصبح هذا حلالا. لو الأمة كلها اجتمعت على هذا فهذا الاجتماع ليس له قيمة ليس له قيمة لأنه ليس من حقها هذا هذا حق لله عز وجل فما احله الله نحله وما حرمه نحرمه بل انا نرى أن هذه المجالس التي تقنن بغير مراد الله عز وجل وتشرع بغير مراد الله عز وجل انما هي تنصب نفسها الهه بدلا لله عز وجل لما نزل قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال عجيب الخاتم للنبي عليه الصلاه والسلام وكان حاضرا والله ما عبدناهم احنا لا نسجد لهم هذول الاحبا ولا ندعوك ولا نركع لهؤلاء الاحبا ما عبدناهم فقال عليه الصلاه والسلام اما كانوا يأمرونكم بالحلال فيحرمونه فتحرمونه ويأمرونكم بالحرام فيحلونه فتحلونه على حاجه الله جعلها حرام تقول حلال خلاص تصير حلال الحادي ربي جعلها حلال هم يخلوها حرام تقولوا خلاص حرام قال فتلك عبادتهم هذه هي عبادتهم لذلك هذه المجالس التشريعيه إذا كانت تسن قوانين مخالفه لدستور الأمة هو القرآن والسنة فهي مرفوضة أما إذا كانت تسن قوانين في منطقة العفو من الشريعة الذي يزيد فرعة عمية وعشرين عقوبة كذا الذي يفعل كذا عقوبة كذا من أشياء لن يقدرها الله عز وجل ولن ينزل فيها تشريع ما في تشكال أن تقوم بالرقابة على الحكام على الوزراء كيف تصرفوا بالمال هل قاموا بواجب كما ينبغي هذا ما في لدينا مشكلة معه لكن أن تشرع ما لم يشبعه الله عز وجل شرع لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به ليس من حقكم أن تشرعوا الرقابة من حقكم أن تشرعوا فيما لم يشرعه الله عز وجل ما لم ينزل به شيئا هذا من حقكم لكن ليس من حقكم أن تشرعوا فيما أنزل الله عز وجل فيه شريعة هذا في الجزء الأول من موقف الإسلام من المسألة الثانية التي تهمنا ونحن نقيم الديمقراطية في ميزان الشرق. ماذا حققت الديمقراطية للإنسان الله عز وجل عندما أنزل شريعته أنزلها مراعية لمصالح من؟ لمصالح العباد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الشريعة ما جاءت لتحقيق مصطح لله عز وجل لا لن الله لحومها ولا بماؤها ولكن يناله التقوى منكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب انتم لتستفيدوا فاذا جاءت ديمقراطيه او غيرها من المذاهب بشيء يصلح حياه الانسان فما عندنا مانع نقبله لكن دعوني اقول لكم كل ما جاءت به الديمقراطيه من ايجابيات ومن انجازات الإسلام سبق اليه الإسلام سبق إليه لذلك نحن المسلمين لا نحتاج إلى استعارة منجزات الديمقراطية في المجتمع المسلم لا نحتاج إلى مراجعة التجربة الإسلامية الحضارية العظيمة التي تاسست وفق الكتاب والسنة لنستكشف هذه التجربة بروعتها خلونا نشوف مثلاً إنجاز من إنجازات الديمقراطية. مثلاً في بعض الدول الديمقراطية الطفل عندما يولد يعطون راتباً لأهلي. إذا عندك ولدين تأخذ مئتين دولار. عندك ثلاثة أولاد تأخذ ثلاث دولار. حتى الأولاد ما يضيعوا في الشارع. طيب هذا إنجاز للديمقراطيه جيد ولا سيء؟ جيد. هل نحتاج نحن المسلمين أن نأخده من الديمقراطين لا لماذا لأنه موجود في الإسلام عمر رضي الله عنه عندما فاض المال بين المسلمين أمر أن يعطى كل فطيم في الاسلام راتبا كل واحد بلغ الفطام مجرد ما امه تفطم أول كان يأكل أحساب أمه مجرد ما تفطم فهذا له راتب من الدولة الدولة ما تختزن المال عندها من أصلحتها على الناس في يوم من الأيام خرج عمر رضي الله عنه في الليل يعس خارج المدينة على قوافل المسلمين وإذا بامرأة وطفلها يبكي طول الليل وهو يبكي فجاء عمر قال يا امه الله ما بال هذا الصغير يبكي ما تعرف أنه عمر قالت له إني أجبره على الفطام وهو يأبر قال ليش تجبر على الفطام هذا صغير قالت له إن عمر يعطي لكل فطيم في الإسلام راتبا فأنا أجبره على الفطام حتى أأخذ إيش؟ الراتب. فرجع عمر وهو يكي يقول يا ويح عمر كم قتل من أبناء المسلمين بسبب هذا القانون لا تعجلوا في فطام أبنائكم فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام راتبا ما في داعي تعجل وفضام الاولاد خلاص كل واحد مجرد ما يولد نعطيه في الإسلام فنحن لا نحتاج إلى التجربة الموجودة في بعض دول أوروبا موجوده عندنا في الإسلام من قبل لكن نقول هذا حقيقة إنجاز من إنجازات الديمقراطية إنجاز جيد ليس كل ما في الديمقراطية سيء مثلا في الديمقراطية هناك حق الاحتجاج حق الاعتراض من حقك ان تحتج وان تعترض وتقول هذا لا بل هذا جيد هذا غير جيد طيب هل هذا في الاسلام حق من الحقوق لا ليس حقا انه فرض من فرائض الله عز وجل فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هذا حقا الحق من حقوقك ان تعترض او تحتج عندما ترى امرا غلطا ترى امرا غير صحيح بل هو واجب عليك لذلك وقف الصديق يقول اطيعوني ما أطعت الله فيكم فان عصيتموني فلا طاعه لكم عليك وقف عمر رضي الله عنه قال ايها الناس ما تقولون ان ملت هكذا وهكذا فقام له رجل من الاعراب قال نقول لك بسيوفنا هكذا وهكذا نقومك ولما خطب الناس قال ايها الناس اسمعوا واطيعوا قال راحب الصحابة لا نسمع ولا نطيع قال لما قال يا امير المؤمنين نرى عليك ثوبا وزعت مثله على اهل المدينة وانت رجل طويل فياك فيك ثوبك فكيف كفاك الثوب انت تحتاج اربع امتار انت عطيت كل واحد ثلاث امتار معناته أنت أخذ ثوب أربعة امتار ولا كيف كفاك الثوب ما يكفيك فقال أين عبد الله بن عمر فوقف عبد الله بن عمر قال أجب أجب فقال الثوب الذي لي أعطيته لأمير المؤمنين حتى يستطيع أن يفصل الثوب لأن الثوب لا يكفي القماش الذي أعطي له نصيبه لا يكفي لأنه رجل طويل فأنا أعطيته نصيبه فقال الصحابة الآن نسمع ونطيع هذا ليس حق من حقوقي أن تعترض على الباطل كيف يقدس الله أمة يطالب فيها صاحب الحق وهو يتعفع يتلجج وهو يطالب بحق هذه أمة لا يقدسها الله عز وجل هذه أمة لا يحبها الله عز وجل لذلك نحن عندنا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتأمرن بالمعروف تنهون عن المنكر او لا يضغضن الله قلوب بعضكم ببعض لا تكن اما ان احسن الناس احسن وان اساء اسا ما يصلح المسلم ان يكون هكذا ينبغي ان تكون صاحب قرار ينبغي ان تكون انسانا تضلي بالحقيقه واحيانا هذه الحقيقه او هذا الاحتجاج وهذا الاعتراض قد يكلفك حياته قد يكلفك حياتك سيد الشهداء حمزه ورجل قام إلى إمان ظالم فأمره ونهاه قال له رجل خاطر من الله يا هذا يجوز هذا ما يجوز فقتله قام إلى إمان ظالم فأمره ونهاه فقتله فهذا سيد الشهداء عند الله عز وجل فالقضية فضيلة وواجب شرعي على الإنسان المسلم أن يعترض على الخطأ عندما يراه خطأها هذا قضيه قضية فقط انه حق من حقوق ان تحتاج لكن هل حق إبداء الرأي والاحتجاج إيجابي من إيجابيات الديمقراطية أم سمع ونسوآتها؟ لا، حاجة إيجابية جيدة أن تعلم الناس أن يقولوا لا وأن يفكروا وأن يعبروا عن رأيهم لكن نحن لا نحتاجه من الديمقراطية لأنه موجود لدينا في الإسلام مثلا لما تفخر به الديمقراطية وحق لها أن تفخر به لكن على غيرنا وليس علينا الضمانات التي تقدم في القضاء في النظام القضائي مثلا هناك في الاتهام لأن الإنسان بريء حتى تثبت ادانته هذه إيجابية حق من الحقوق التي استطاعت الديمقراطية بعد كفاح المريض أن تصل إليه هل الشيء صح ولا غلط؟ صح هل ناخذه من الديمقراطية؟ لا نحن موضعين لنا بالإسلام الأصل في الناس السلام سوء الظن ليس من الإسلام إذا الإنسان عنده ظن سيء لا يجوز له أن يحققه الأصل في الناس السلام اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن فالأصل في الناس هم براءتهم فليس للإنسان أن يتهم في الإسلام إلا بدليل حقيقي ليس بالظنة لا ينخذ الناس بالظنة فهذا موجود في الإسلام في الديمقراطيه ايضا لا يجوز أخذ الاعترافات بالقوة من هذا المتهم طبعا هذا تختلف بحسب المتهم بحسب لون لونه وجنسه وجينه إذا كان في غونتنامو يصير. إذا في نيويورك يصير، إذا كان اسمه محمد يصير، إذا كان اسمه طوني الوضع يختلف ديمقراطياً أو حقوق مفصلة بالمقاسات ليشت لمقاس طاحب أموماً يقولون بأنه لا يجوز أخذ الإنكرافات بالإكراف طيب عندنا في الإسلام هل يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز الأصل أنه لا يجوز لكن في الإسلام تفصيل سبق الديمقراطيا في الإسلام تفصيل يقول الإنسان إذا كان مجهول الشخصية والهوية ما في إنسان الأصل في الناس السلامة ما معروف عنه شيء غرام فهذا لا يجوز إكراهه ولا تعذيبه هناك إنسان عرف صلاحه واستقامته وحسنه أيضا لا يجوز تعذيبه لكن هناك إنسان عرف سوءه وإجرامه رجال حرام سرق من بيت دا ومن بيت دا ومن بيت وما أروض عنه وأنه حرام وقذف عليه. يعترف وين أوان خبيهم لا مرضي على ذلك. هل يجوز ضربه ليعترف؟ يجوز حتى نأخذ أم لا الناس أما يجلس في السجن عشر سنوات ثم يأخذ بعد عشر سنوات ويستمتع بمالي ومالي ليش ليش شق عشرين سنة أنا عشت له هو يأخذ في لحظة ثم يستمتع به. فهل يجوز إكراهه على الاعتراب بجرائمه؟ حتى لا تضيح حقوق الناس لكن هذا من هذا من عرف سوء سيرته وسوء خلقه وجرائم السابقة وأنه من أصحاب السوابق. الإسلام دين واقع والإسلام دين عمل. طبعا حتى التعذيب هذا له حدود ما, ما معنى التعذيب أن تضربه على وجهه لأن الضرب على الوجه لا يجوز ليس معنا أن تهدده بهدك عرضه فهذا لا يجوز لا، في حدود في حدود التي تستخلص بها حق الناس من غير أن تهذر حق إنسانيته مدرم من الضمانات المقدمة في الديمقراطية ضمانة في المحاكمة أن تقدم للمحكمة المختصة وأن المحكمة المختصة تكون من قضاء غير متحيزين مع علاقة الجريمة ويحكم عليك بحسب القانون ما يحكم بحسب هوا بحسب الموجود في القانون هذه ضمانة جيدة ضمانة المحاكمة لكن أقول القانون الذي تحاكم إليها هو قانون عادي أم لا إنه من وضع المشرعين البشر بينما في الإسلام أيضا هناك ضمانة المحاكمة أن تحاكم بحسب شرع الله عز وجل وأن يحكم فيك قاض أو قضاء عدل مسلمين ليس لهم شهوة ليس لهم ليس لهم شهوة يعني في خصوص نسألتك حتى يظلمك إلى غير ذلك هذا موجود في الإسلام فلسنا في حاجة لاستيراده من الديمقراطية هناك ضمانة التنفيذ أن ينفذ الحكم بك كما صن الحكم عليك خمس سنوات سجلت الحكم خمس سنوات سجد الحكم حكم عليك لشغل الشاقه ما يزاد الحكم عليه أيضا في الإسلام أنت مطلوب أن تجلد سبع جلدان تجلد سبع ميش ستة مجين عشرين جلد فهناك أيضا ضمانة أن ينفذ الحكم الشرعي كما أمر الله عز وجل ليس من حق الحاكم المسلم أن يزيد عن شرع, عن شرع الله عز وجل لكن هناك ضمان في الإسلام غير موجوده في الديمقراطية ضمانة ما بعد تنفيذ الحكم انت بعد تنفيذ الحكم في الإسلام ماذا تعود تعود انسان سوء بينما في الديمقراطيات السابقه الان اختفت هذه القضيه ليش الحاكم لما يجي يحلف يمين يرفع يده لانه في السابق كان المجرم صاحب الجناية يضعون له مثل الوشم في وسط كفه اذا ارتكب الجريمه فاذا اراد ان يترشح لمنصب من مناصب لمن يقسم يبقى من يقسم يرفع يده فيظهر للناس ان كفه صافيه ليس فيها هذا الوش انتهت لكن بقيت كقضيه بروتوكوليه يرفع يده لكن هذا أصلها. ليش؟ لماذا عندهم حتى لو المجرم هذا تاب واناب يبقى من اصحاب السوابق بينما في الاسلام ابدا ابدا النبي عليه الصلاه والسلام عندما رجم ماعز رضي الله عنه بعض الصحابه تكلموا عليه فالنبي عليه الصلاه والسلام عندما مر على حمار قال اين فلان وفلان جاء قال انزلا من جيفه هذا الحمار قال يا رسول الله انه حمار قال ما نلتما من عرض اخيكما فاشربتم من اكلكما من جيفه هذا الحمار صح هذا الانسان زاني أرجل. أرجل لكن هذا لا يهدر حقه بعد تنفيذ الحكم يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن ماهز أو عن غامدية: لقد تابت توبة لو وزعت على سبعين بيت من بيوتات المدينة لوزعت لو ما يحق لك أن تنحدث عنها بعد أن نجم الإنسان بعد أن يطبق عليه الحكم الشرعي يعود من جديد إنسانا سويا يعيش في المجتمع ولو من ما من للحكم الشرعي مثل كالزاني المحصل لا تلعنه لا تقبحه يعود مسلما زكيا لتطبيق الحكم الشرعي عليه فهذه ضمانه بعد التنفيذ من حقه أن يصبح خليفة من حقه أن يصبح وزيرا مدام ظهر للناس استقامته إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لا. وأنا أبو عمل عمراً خلاص تعود صفحته بيضاء. اذا نحن نقر بأن هناك بعض الإيجابيات التي حققتها الديمقراطية لكن نحن لا نحتاجها لأن الإسلام سبق إلى هذا هناك حقوق كفتتها الديمقراطيه وهي مضحكة بالنسبة لنا مثل حق التنقل من حقك كان تنتقل مليون إلى باريس الديمقراطية تضمن لك هذا الحق. عجيب. وهل نحتاج إلى هذا الحق. نحن عندنا في الإسلام الأرض أرض الله. اذهب فيها أينما شئت لكن في نظام الإقطاعي كان ممنوع أن تذهب مليون الى إلى فجاء النظام الديمقراطي ليقول لك لا. أنت لست في ضد الإقطاع. من حقك أن تنتقل من هنا إلى هنا. نحن في الإسلام لا نحتاج هذا الديمقراطية قدمت حق التعليم. من حقك أن تعلم أبنائك، ونحن عندنا في الإسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، واجب عليك شرعي أن تتعلم. والدولة الإسلامية في تاريخها وإبان حضارتها عندما نكون عندما كنا نقود الحضارة الإسلامية كانوا أولاد المسلمين يتعلموا، كان آلاف حلق العلم في المساجد وفي المكتبات وأراح المستشفيات إلى غير ذلك. فنستغل إنه نحتاج إلى مظاهرات وبرلمانات حتى نقرر حق التعليم هذا عندنا نواف شرعي، قضية منتهية حق العمل وكفاله الدولة للعامل العاطل عن العمل أيضا هذا حق انجزته جبت الديموقراطين لكن نحن المسلمين سبقنا إلى تقريره عندنا الإسلام يقرر نيل ونصف من أموال الأغنياء للفقراء ليس المجتمع المسلم يكون فيه فقير؟ والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات وهو شبعان وجاره الى جواره جائع وهو يعلم وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا حق من حقوق المسلم ان لا يكون بين ظهراني الناس وهو فقير بل حتى غير المسلم تنفله رعايه المسلمين لمن عمر رضي الله عنه كانت الجابيه ومر عليه رجل من اليهود يتسول قال ما شأن هذا؟ قال هذا رجل من أهل الجزية فأمر مناديه انظر هذا وضرباءه فأعطوه من بيت مال المسلمين والله ما أنصفناه إن أكلنا شبابه وتركناه في شيبته. ويزالك حتى عمر رضي الله عنه يفسر قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين يقول الفقراء هم المسلمون والمساكين هم أهل الكتاب هم أهل الكتاب فجعل الله لهم حقا بنص الايه بحسب رأي عمر رضي الله عنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين بالتالي حق العمل وحق الكفالة إذا إنسان عاقل عن العمل موجود في الإسلام في نظام بديل وهو نظام التكافل الاجتماعي الإسلامي ونظام الإسلام ونظام الزكاة نحن لا نحتاجه من الديمقراطية إذن كل ما اتت به الديمقراطية من إيجابيات لا يسعنا إلا أن نقر بأنها أتت بالكثير من الإيجابيات لكن لن نأخذ هذه الإيجابيات من الديمقراطية في غالبها لأنها موجودة في ديننا لكن قد يكون هناك آليات معينة نادت بها الديمقراطية وهي آليات ناجحة مثلا التصويت قد نتفق على أن التصويت هذا في أطر معينة من, من غير أن يكون الذي يدفع أكثر نصوت له أو الذي يبهرنا أكثر يضحك علينا أكثر نصوت له قد نكتشف آلية من الآليات لنجعل من هذا التصويت شيئا عادلا شيئا عادلا فنمارس من الديمقراطية ما عندنا مالك نريد أن ننتخب عريفا في هذه الدورة مسؤولا في هذه الدورة فنقول من تختارون؟ فنجد الانتخابات الذي يكون رقم واحد ممكن ممكن أن نستعرنا الديمقراطية هذا فمن ممكن أن نستفيد من آلياتها لكن دعنا نقول ما جاء في فلسفة الديمقراطية ما جاء فيما قدمته الديمقراطية من رصيد كبير للبشرين استطاعت أن تصل إليه بعد مظاهرات عنيفة وصراعات طويلة ومديده الإسلام سبق إليه فقرره حقا من عند الله تبارك وتعالى واجبا لكم يا أمة الإسلام لذلك فنحن لا نحتاج إلى أخذ هذا كله من الديمقراطية لأن الإسلام سبق إليه مع أننا نحمده للديمقراطية آخر ما أخذ به هل يجوز أن نقول بأن الإسلام دين ديمقراطي كما يقول بعض الناس أحيانا بعض الدعات امام الثكنه الديمقراطية الكبيره الهاله الاعلاميه الهائلة للديمقراطيه دول الغرب صاحبه الرصيد الاقتصادي والسياسي الكبير في عالمنا اليوم كلها تقول الديمقراطيه حاجه طيبه طيبه طيبه ليش هي قصي واحنا الاسلام نظام ديمقراطي لا لا الاسلام ليس نظاما ديمقراطيا الاسلام نظام رباني هل الإسلام يتقاطع مع الديمقراطية في بعض القضايا؟ نعم لكنه يخالفها في الكثير وعندما يتقاطع معها ليس الإسلام دين ديمقراطي لأنه لم يأخذ هذه الحسنات من الديمقراطية فإنه كان سابقا لها فكل ما قررناه سريعا سريعا من حقوق الإسلام التي أقرها في المجتمع وأحقها في المجتمع لم يكن تاثرا بالديمقراطية لأن الإسلام كان قبل الثورة الفرنسية وقبل التجربة الأمريكية وقبل وقبل قبل إنما أقره الإسلام لأنه رباني فالإسلام نظام رباني لكن هذا النظام فيه أو الديمقراطية الحقيقة فيها الكثير مما جاء به الإسلام لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الإسلام لنصلحة البشر والديمقراطية في جملة يعني أصحابها إنما يلتغون خير البشر فبالتالي قد يصطلحون مع الإسلام في بعض المسائل قد يصطلحون مع الإسلام في بعض المسائل لذلك لا يحق لنا أن نقول بأن الإسلام دين ديمقراط أسأل الله عز وجل أن يهيأ لامه الإسلام أمر رشدا وأن يحق فيها دولته وأن يقيم فيها شريعته إنه ولي ذلك والطالب عليه سبحانك محمد